صلاة العيد فرض أم سنة صلاة العيدين سنة مؤكدة على رأي الجمهور لو تركت عمدا أو نسيانا لا حرمة في ذلك والله أعلم